ثُمَّ إِلَى رَبِّكَ الَّذِي نَعْمِلُ الصُّوءَ أَبِ جَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ دَاعِيَةٍ لَغَفُورٍ رَحِيمٍ ثُمَّ إِبْرَاهِيمُ كَانَ أُمَّ فَتَوَّقَلَ عَلَى اللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لَّأَنَّهُ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُئْنَا لِأَن نُّثْبِتَ عَلَى النَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُمْتَنِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَاقْبُدُوا بِمِثْلِ مَا عُقِضْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَعَلَى الَّذِينَ اسْتَقَوُوا النَّبِي نَهُمْ مُحْسِنٌ